الله فاتبعوني يحببكم الله ويعف尔 لكم يحببكم الله ويعف尔 لكم سنودكم والله غفور رحيم قل اطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله صفا دم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت ورأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم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 فتخب لها ربها بقبول حسنه وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجدا لها رزقا قال يا مريم أنمالك هذا قال يا مريم أنمالك هذا قالت ومن عيون